تواجهه اخيك الصدقة الابتسامة مهمة جدا طاقة الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة اسبوع تتكلم على كلام خطير أنا. انا انا انا انا انا انا انا انا رحت وانا جيت وانا سألويت معي تلات تلاف تسعمية خمس وتسعين انا في خمس تلاف مكالمة بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في برنامجكم الحياة وأمل هل ممكن نعيش من غير الأمل؟ طب إيه هو الأمل؟ طب لو عندنا أمل هل ده كفاية؟ هل ده كفاية أننا فعلا ممكن نحقق أهدفنا وأحلمنا؟ طب إيه السبب أن العالم دي كلها ماشى في الشوارع عارفين بالزبط أن عندهم أمال وأحلام لكن قليل جدا زي ما قلنا قبل كده أقل من 3% في العالم هم فعلا اللي بحققوا أهدفهم وأحلمهم إيه السبب؟ أتعرف في فرق كبير جدا بين الحلم اللي بنسميه الحلم الخيالي والحلم الواقعي الشخص اللي بيحلم فقط وبس بيحلم ما بيحطش حلمه أو أمله في الفعل لكن الشخص اللي بياخد الحلم وحطه في الفعل عرب بالضبط وعايزه بياخد مجرد الأمل من المرحلة الأولانية أمل وبعدين بقى خاطر زي ما قالك الشاعر كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم أصبح حقيقة لا خيالا أصبح موجود في الواقع لا نفسك عايش فيه عشان كده الأمل هو بداية كل الإنجازات هو القوة المحركة للطاقة البشرية بالأمل بننتظر الشمس بعد غيام يوم طويل بالأمل ممكن نحقق أهدفنا ونعيش أحلمنا وافتكر باستمرار ان الأمل هو بداية اليقين واليقين هو بداية الحب والحب بسببه بتحدث المعجزات هنا في الحلقة دي عن قوة التحكم في الذات وزيا ممكن تستخدم البرمجة السابقة وتحولها تبقى إيجابية. ممكن تغير زال عط السلبية تبقى تبعت غادات إيجابية. السمات والأخلاق ممكن الزيت تقدر تتحكم فيها وتوضّبها بطريقة لأن البرمجة اللي جات لك قبل كده ممكن جتنا تغيرها وحاول لك إزاي ممكن تعمل كده. إزاي ممكن نتحكم في الشعور والأحاسيس. إزاي ممكن نهطم الخوف المرضي مهما كان. وبعدين أخيرًا إزاي ممكن نحاول أي سلوك مهما كان صعب. بطرق بسيطة جدا وتحاول يبقى سلوك إيجابي بدل ما هو سلوك سلبي فخليك معايا هنتعلم مع بعض حاجات في منتهى الروعة خصوصا الحاجات اللي بنسمع عنها دلوقتي وزي ممكن تتحكم فيها خصوصا إذا ممكن تتحكم في شعورك وعسلك فخليك معايا هنتكلم في خط التحكم في الذات ولما نرجع في الحياة وأمن يمكن أحاول سلوكي من سلبي إلى إيجابي وذلك لما بعرف لما أعرف اني أنا مخطئ والتي أقوم بتصحيح الخطأ والتالي يتحول سلوكي من سلبي إلى إيجابي. بالنسبة للتحكم بالشعور يعني هو المفروض أن أعطي العقل فرصة أن هو يتحكم في هالشيء. أما بالنسبة للتحويل السلبيات يعني وقفة, وقفة الإنسان مع نفسه محاسبة لنفسه ممكن أنه يسيطر على هالشيء ويقدر يغير من سلبياته إلى إيجابيات. بعتقد لازم الإنسان يفكر بشكل سليم بالأخطاء اللي بيرتكبها والسلبيات اللي بتحدث من أجل يعني تعديلة فيما بعد يعني أحاول سلكي من من سلبي إلى إيجابي مع الناس وأكون مسيطر على نفسي وأخذ رأي الآخرين وعدم التقيد برأي الشخصي أتحكم بأحساسي وشعوري خاصة في لحظة الغضب يعني العلم الناحم من الناس اللي بيغضب بسرعة وبزعل بسرعة على طول أحاول أتحكم بنفسي أني أروح مثلاً أحط أي قرآن يسمعها أو أصلي ركاتين لله وأقرأ أنا نفسي قرآن يعني ساعتها أهدي من نفسي شوي و... طبعاً يمكن أن أتحكم بشعوري وأحساسي وذلك بضبط نفسي اختيار السلوك المناسب لكل موقف أتخذه وضبط نفسي ضروري خاصة إذا كان أنا قدرت أتفهم الموقف وأتصرف على أساسه تكلمنا بكده في المفاتيح العشر للنجاح وإذا ممكن نستخدمهم بتحقيق أهدافنا واملنا واحلامنا. الهزة حاجة في حد كلمي وبعدين بيقول لي على فكرة انا استخدمتهم واستخدمتهم بطريقة فعالة جدا. انا شخصيا كنت عاوز ازود قدراتي في التدخين. تقول شو بيكلم ازاي. انك عايز ازود قدراتي تدخيني يعني ايه? قال لي ولا انت مش قلت عندك اهداف? انا هدفي ان انا دخلنا اربع عائلة في اليوم. وعندي طاقة وحطيتها في الفعل وكنت ملتزم ومستمر الاستمرارية والتخايل التكاري وشفت نفسي في المستقبل وانا بداخل. فطبعًا أنت راح تبتصر لأني أعرف إزاي طبعًا الواحد لما بيكلم على حاجات زي كده أي حاجة بتعملها في حياتك ليش استراتيجي سواء بطريقة سلبية أو بطريقة إيجابية فلما نتكلم في المفاتيح العشرة للنجاح مازلت تقدر تستخدم آمالك وأحلامك وتحطها فعلًا في الفعل أول تبى تعرف حاجة انت عايزها وحاجة عارفها تكتب أسبابها وبعدين تحطها في الفعل وتكون مرتزينا بيها ومستمر بيها طالما حاجة فعلًا تدعمك وتخليك تبى أروع بكتير جدًا من قبل كده. دلوقتي هنتكلم في حاجه في منتهى القوه هنتكلم في قوة التحكم في الزيت انت عارف بنبني مشاكل في العالم كله ان الشخص نفسه مش عارف يتحكم في شعوره واحاسيسه هل دي سهلة؟ فكر فيها لو انت تقدر تتحكم في شعورك واحاسيسك هل ممكن نتائجك تختلف طبعا ممكن تختلف تعرف مجرد قررت تتحكم في شعورك واحاسيسك كنت في الغضب وتحكم في كل الشعورات السلبيه اللي جوه انا هتبقى مختلفه تماما بس الكلام ده كله بيجي وهل في دوره بالنسبة الدورة الزهنية هل في دورة بالنسبة للتحكم في الزائد خلينا نبدأ مع بعض بسهولة جدا. أول حاجة اتصلينا إن أنا بسميها التحدث مع الزائد ويجي أول دورة بسميها الدورة الذهنية إيه هو التحكم التحكم في الزائد أو التحدث مع الزائد التحدث مع الزائد خليني أسألك سؤال بذات تكلم نفسك فكر فيها تكلم نفسك ترى هذيك عم نفسك وتتكلم نفسك. نفسك نفسك تكلم هل بتكلم نفسك هل بتكلم نفسك, نفسك بسرعة ولا بتكلم نفسك تعالي لو حد يشاهدك تعملين طبعا كونك تكلم نفسك او تكلم نفسه تعالي ده وضع عادي جدا جدا ان احنا بنستقبل اكتر من ستين الف فكرة يوميا كل اللي عايزينه اتجاه يعني الانسان على طول بيفكر مستمر بيقيم مستمر ليس نفسه اسئلة وده التحدث مع زادة عارفين التحدث مع زادة؟ انا بسميه القاتل الصامت يعني ايه القاتل الصامت وليه القاتل الصامت؟ لأن حسب قليلة الطب في سن فرانسيسكو سنة ستة وتمانين قلت لك إن تمانين في المية من التحدث مع الزات سلبي وبشتاف ضدها تخيل تمانين في المية سلبي وبشتاف ضدها دي معنى إيه؟ وإنت قاعد كده ساكت ومفكر ومتفكر, ومتفكر جامد جداً؟ اكتب تفكر فيه؟ ستفاجأ كم واحد عايز تموتهم بس اكتب تفكر فيه؟ فصلاً وإنت قاعد سلبي جداً ستلافسك بالدائمين هنا لأن التحدث مع الزائد 80% منه سلبي و75% من ده يسبب أمرض ضغط الدم السكتات القلبية القرحة الشقيقة يعني كل ما في الأمر واحد يفكر ويجي من نفسه وهي مرض من لوحده مش محتاج مساعدة من حد اتعرف معنى أن أين تتحكم في التحدث مع الزائد ترتك تتحكم في قدراتك الداخلية وانطلعها تصدمها الأحسن وقت طب تحدث مع الزاد ده. لو نظام. لو اشياء. لو انواع. وبيجي منين. انت عارف اول برمجة في حياتنا. جات لنا من اب والان. جات لنا من اب لغب على فكرة. بحب. يعني قالونا حاجات من غير مقصودة. قالونا حاجات معانة غير مقصودة. ما اسأل لك حاجة. اقوى اسألك سؤال. اكينك بتجاوبني. اكيني قدامك. يا طهر او انت صغير. بيتقالك كلام عنيف مثلا الدفاشي او الغابي طبعا كلنا اذا كان انت معايا العاديه كلنا اتشفعنا يعني هقول لك اتشفعنا كل اسماء الحيوانات اللي في العالم واحنا صغيرين وتقول لك اكثر من مره لدرجه في الاخر تصدق نفسك ان اسم الاسماء الحيوانات دي يكون اسمك انت الشخصي انا اقول لك حاجه انا شخصيا وانا صغير اتقالي يا غبي خمسين 50000 مرة في اليوم يعني كل يوم يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي لغايه اكفت في الاخر افتكرت ده اسمي افتكرت ده اسم الغبي اخوان لك رميني كان اسمه لهبه أنا الغبي هو لهبه انا غبي ولا ايه طول النهار يا غبي يا هبل غبي يا هبل وعدين مره بابا غير قال يا هبل قلت له بابا لهبه لهو أنا الغبي انت نسيت ولا ايه تدوس ايه من كتر ما اتقالك وانت صغير تفتكر ان دي حقيقة ولما تتشاتل بقى سماه المحاولات اللي في العالم كلها تفتكر ان دي حقيقه لانك طفل صغير كل حاجة في الدنيا بالنسبة لك جديدة فتعرف منين بتعرف واحد اسمه تشاد هامستيدر كتب كتاب اسمه وات تو سي اند توك تو يور سيلف ماذا تقول عندما تتحدث الى نفسك لكن احنا بنستقبل من اول متولدنا لغاية سن 18 سنة اكتر من 148 الف رسالة سلبية وفي نفس الفترة حوالي 500 او 450 فقط اجابة يعني رسالة ايجابية ده كلام ده لو انت محسوس يعني مثلا لو انت كنت بالقب بام عادين وطبعا بحب من قصدوش يعني ممكن الام تقول لابنها او لبنتها حاجة وعايزها تكون العكس انت عمرت مع تنجحني عمرت مع تنجحني بس هي عايزة تنجح. بس هو مسألة او الاب يقولوا تفاشل. مجرد الكلام ده اسمها برمجة داخلية وبرمجة سلبية. خدوا رؤيتم اللي انا حاول من يوم اطلاق لغاية سن سبع سنين. تسعين في المية من قيمك اتكونت. لغاية سن سبع سنين. تسعين في المية من برمجتك وقيمك اتكونت. وخمسة وتسعين في المية من برمجتك الحسية والشعورية اتكونت. يعني لو عندك ابن عنده من سبع سنين. فكر خمس مرات لا فكر ما بفهمش لانه فاهم جدا كل كلمة الطفل بيجي في الدنيا بيبقى الفايلات في مخه كلها فاضية بتتمني من مين بتتمني من الاب والام في الاول انت جاي في الدنيا ما عندكش لغة ما عندكش اي حاجة اسمها ادراك بتاخد الادراك من اول ناس بيجوا في حياتك اللي هو معموما الاب والام وبعدين بيملوك بمعلومات معينة عشان كده مهمة جدا تبع عارف ازاي بتتكلم مع ابنك او مع بنتك خصوصا في الكامسان الأولين لان السبع سنين الاولين في الخطورة دلاشي بفرد المبادة كبرو أكثر من سبع سنين هل ممكن أغير برمجتهم؟ ممكن خلينا الأول في سبع سنين الأولين اللي لسه عنده أطفال صغارين خد بالك كويس جدا أن يعملهم زي ما يكونوا أصدقائك كلمهم زي ما يكونوا كبار لأنهم فعلا كبار لأن فعلا الطفل بيبقى مثكر جدا من الأول ما تولد لغاية سنة سنتين ابتكارنا 100% بغاية من أول سنة سنتين لغاية سبع سنين ابتكارنا نزل 2% إيه اي حاجة عايز تمسكها حد في ما تمسكهاش ولما تيجي تتكلم قدام الكبار ما تتكلمش قدام الكبار ده بيكونوا كبار انت ما تتكلمش خالص فتحس انك من الكبار البرمجة دي الواحد بيكبر بيها وبعدين يقول لنفسه كلام التحدث مع الذات انا هقول هتعرف حد يقول لي الكلام ده انا انا عصب انا ما اقدرش اتكلم قدام الناس انا ما بحبش نفسي انا ما اقدرش اثق في الاخرين الكلام ده كله ده تحدث مع الذات السلبي وبيزيد وبيكبر معاك مالو مع فتحاتوش معزات أول برمجة قلت لنا قلت لنا من أبو الأم تاني برمجة قلت لنا من المدرسة تاني برمجة من المدرسة يعني في الأول إحنا ببرمجة من أبو الأم وبعدين روح المدرسة وتعلم حاجات هناك في المدرسة من المدرسين المدرسين خصوصا تاني برمجة بالنسبة لنا فأنت لو في مدرس مثلاً بتحبه بتحبه محاضرته بتحبه حصته وعلى هذا الأساس بتعلم وتحب المدرسة كلها هل ممكن يحصل ذا؟ ولو عندك مدرس مثلا عندك تحدي معه. مش عايز ام بتحبوش عند التحدي معنا هل هتحب حسيته؟ طبعا لا ففي برمجة معينة اللي ممكن يحصل احاسيس سلبية تجاه شخص او تجاه شيء عشان كده مهم جدا الواحد يعرف بالظبط هو فكر زاي فانت لو عندك البرمجة الاول من ابو الام وبحب ما كنوش عرفوا احسن كده وبعدين هي البرمجة في المدرسة تالت برمجة جات لك من الاصدقاء تعال نشوف واحدة واحدة حصليت لو انت وانت صغير مثلا انا مثلا غبي يا غبي يا غبي يا غبي زاي تق جاي يرفع ايدي مش فاهم. وعده المدارس يقول انت غبي. تقول لك الله عارف ازاي. ده الوحيب اللي يعرف هو بابا وماما. ده كان معنا في البيت وليه. طبعا كده اتكملت. الاولانية اتقلت لك مرة. وبعد كده في المدرسة اتكررت. جيت بعد كده. الاصدقاء. فطبعا لو تقل لك حاجة في الفصل ترجع بعد كده. الاصدقاء يضحقوا عليك في الحوش. وبعد كده تيجي من وسائل الاعلام. وسائل الاعلام. التلفزيون الراديو وسائل الإعلام وسائل الإعلام في منطاق خطورة بالنسبة من لنا. مثلا الطفل وتركوا قبل كده لغاية سن 18 سنة يتفرك أكثر من 40 ساعة تلفزيون. فلو في برامج لا تتماشى مع قيمه ومع نظامه بيتعلم من التلفزيون. وبعد كده مؤسس خارجي اللي هو محيط العائلي والمحيط الخارجي واخيرا البرنامج بتيجي منه هو شخصيا تعال نشوف البرنامج حصلت إزاي دوات. أولاً الأب والأم. سنياً من المدرسة. سلساً من الأصدقاء. رابعاً من المحيط الخارجي وخامسا من أكيب الشخصيان حط عليهم دول كلهم من أقوى البرمجة وسائل إعلام <تصفيق> يعني عش كده بقول وسائل إعلام محاضرات زي دي أو برامج زي دي بتكون رائعة بالنسبة للناس واللي زيها لأنه لو أنا قاعد بفرج على حاجات حاجات ملاش لازمة أو حاجات خيبة ولا تتماشي مع خيامنا ما أنا بتعلم منهم بتعلم منهم هولك حاجة لما يطلع مثلا مغني عالمي وعملت دي الحسان يطلع تاني يوم اكتر من ستين الف شاب عاملين زيه ليه لانه هو مثلا على بالنسبة لهم لما يطلع واحد يكون ممثل عالمي ويقولك تعرف انا ما دخلتش مدارس وعشان كده ناجح وتاني يوم حصلت مظاهره في بلد من بلاد في شارع ذكر اسامي ان الاولاد مش عايزين يدرسوا كانت النتيجه ايه يمسكوا الجامعه عشان كده الواحد لازم يختار موزه تكون قويه تطلع ممثلة عالمية او مغنية عالمية وتطلع وتحط الحلقه اللي هو في في الصوره ده وابص الاقي البنات طلعت ثاني يوم لابسين زيها. من غير ما حد يفكر. مش عارفين انا حاجة زي كده? ان هنا مكان. المكان ده مكان مش معنوش تسوق. محتاجنا اضافة ممكن يحصل فيها رابط. الرابط عامل ازاي? رابط في خزرات. وبعدين ده دي حكة حديدة. ممكن تاخد ما تعملك سرطانة وتعملك بلاوي. يعني لو احنا ما فكر بسلوب ده. انا خدت برمجة من العالم كله وبعدين كبرت بيها. كبرت المرورة خلينا نشوف البرمجة ممكن تاثر عليا ازاي انا مثلا لو صغيره وتهي لي مثلا غبي اكتر من مره وبعد روحت المدرسه وتهي لي احبي ثاني هناك وبعدين اصدقائي اضحكوا عليا وبعدين كبرت بعد كده بقيت بشتغل في اداره معينة وبعدين المدير العام يقول لك ده ايه الغباء ده اخدها عليا ليه لان انا ضروري بيتكلم عني وبعدين تبص لنفسك ان انت اتبرمك من صورك على الكلمة دي في المجال ده انت عارف ان التحدث امام الجمهور الخوف نمره 1 من الخوف العادي الخوف من ارابعه الموت يعني في ناس تفضل تموت ما تتكلمش قدام الجمهور يطلع مثلا مدرس المدرسة. مدرسة تجبر طالب بورطال طالبة انه يطلع يتكلم قدام كل الاطفال ويكون مثلا فيه 40 او خمسين تلميذ والطفل ما يقدرش عنده شخصية معينه ممكن يكون من النوع الحسي ما يقدرش يطلع بالسرعة دي فبيبدأ يخاف يتكلم قدام الجمهور مثلا ابو الام انا عايز اتكلم قدام الناس كبار قال لك ما تتكلمش والكبار موجودين فانا اتعلمت ان انا ما اتكلمش قدام الكبار يعني معنى كده ان انا اقل من الناس دول ما حدش علمني حاجه جديده في الحالة دي البرمجة نفسها أصبحت سلبية عشان البرمجة سلبية أنا بكبر بيها في أصناف من البرمجة في تلات أصناف من التحدث مع ذات الصنف الأولاني بس من التحدث مع اللي هو الصامت اللي هو فقط بالأفكار اللي أنت بفكر داخليا بطريقة معينة والتفكير ده بيزيد قوة مع شرور الأحساس وبعدين بيطلع سلوك الصنف الثاني اللي هو المسموع شخص ممكن يكون بيكلم نفسه بصوت عالي والصمت الثالث اللي هو التحدث الداخلي وبصوت عالي هل عمرك في حياتك شفت حد عمال يتكلم من نفسه بصوت عالي وبعدين يسكت وبعدين يكلم نفسه تاني عالي هل عمرك انت كنت في كنت ماشي في موقف معين مع شخص معين وشخص ده خلاص مشى يعني خلاص روح وانت تقعد تشتغل تشغل كل الفيلم في وحتى تشتيمه في وهو مش موجود وانا قلت له وهو قال لي وهو اعتذر قلت له بلا خيبه الاعتذار مش كفايه وكل ده في بس وهو مش موجود ولأما لغاية ما تجني نفسك في ده دهولة التحدث مع زاد. عارفين أنا ماركو تباجي المحاضرة في كوين الاسبت هوتيل في مونتريال وبعدين أنا طالع في الأسانسيرد لقيت اتنين سيدات وقعت فيهم بتوليها تعرفي الجو رائع المفروض ما نكون برا ما نكونش دوه فأنا يعني سللت عليه مرتين راحين فيه راحين نحضر المحاضرة عند واحد اسمه براين مش عارف ايه ده حاجة كده تخيل اللي حصل ان السادة الاولانية مش عايزة تكون دوه مش عايزها تكون جوه عايزها تكون بره عشان الجو كويس ومتأثر على حد تاني بتبرمج الشخص الاخر عشان يفضل بره هو كمان فالاتنين دخلوا المحاضرة فانا طبعا كان في حوالي 1000 شخص في الصوره رحت قاعده هما الاتنين ولما نادوا عليا رحت قايم وبصصت لهم في عينهم هما الاتنين طبعا كانوا عايزين يختفوا وبعدين بدات اتكلم في البرمجة وتاثير الاخرين علينا هقولك هذا هل عمرك حد مثلا كنت عايز تروح مطعم معين وبعدين قالك اوعى اوعى اوعى تروح اوعى تروح مش كويس وما روحتش دي برمجه حد برمجك وبسرعه انت عارف انا مرة مثلا كنت عايز اروح فيلم تايتانيك بعدين واحد اهلي ما تروحوش مش حلو قلت له رحتوا قال لي لا حد قال يعني هو نفسه ما راحش وبيأثر عليا وعملت تشتغل الدوره لغاية امتى دي برمجه كل واحد يبرمج الاخر ودي برمجه الاصدقاء او المؤثرات الخارجية وانا كلام على البرمجه اللي جايه من الاب والام دي في منتهى الخطورة لما الاب والام يكلموا الاولاد باي طريقة او اي معين بتكون النتيجه ايه ممكن ياخدوا البروي انا بقول لك لو مثلا ام او اب يكلم ولاده بوك يقول له كلمة واحدة بس تغير حياة الشخص ده تماما ممكن يحسه مش محبوب تماما قلتولك قبل كده عن, عن البنوت الزغارة اللي امها قتلها قتلها يا ريتك ما جيتي او ريتك كنت ولد ايه اللي حصل والامة مش شافة ان عملت حاجة لان هي ما تقصتش ما تقصتش لمجرد كلمة عابرة لكن البنت خدتها وكبرت بيها وحسبت انها مش محبوبة وبدأت تتجي لكل حاجة غلط بعد كده في الدنيا ولايت ان احسن لها ان تروح لمكان في حد بيحبها. مكان في ضياء واستمرت على كده في هذا الضياء بسبب كلمة واحدة بس من الام ممكن جدا الاب الاب يبص الابنه يقوله تعارب من يوم ما جيت وانت نحس علي كلمة نحس علي دي ممكن تحصله بسهولة وبساطة جدا ما الابن ما مقصدش. مقصدش يقول لابنه انت نحس ولا مش نحس بس اهو قالها فالطفل يحس انه مش مفروض يكون في الدنيا دي إنه نحس على الآخرين إنه نحس على أبوه فالنصيبي بحسس بيه حسس إنه مش محبوب حسس إنه مش مطلوب حسس إنه في حد موجود في الدنيا مش حيزه والحادث ده مهم جدا بالنسبة له اللي هو الأب أو الأم فالبرمجة دي في منتهى الخطورة المدرسة أنا شخصيا عندي كان عندنا مدرس مدرس الإنجليزي كان أي حد يعمل حاجة كويسة كان يسميه حسني ليه هو كده الكويس يلي اسمه حسني فكان يقولك اقرأ من واحد العشرة بالإنجليزي تقرأهم بالإنجليزي رائع سأفوره حصني فعارف أما أخذ الاسم ده وتروح البيت يقول لك إبراهيم لا, لا لا إبراهيم يوم بتاعين أنا ترقيت أنا حصني دلوقتي شعوبان أملتكم فالمدرس نفسه حببنا في المادة بتاعته كلنا كنا نجي فوق 90% أما تيجي حد تاني مدرس آخر مثلا كان أول ما يخش الحصة يبوش سينا بطريقة زي مكون معروف إنه شافنا وبعدين باستمرار بنقودنا. باستمرار بيلومنا. فطبعا على اخر السنة كلنا ساقطنا في المادة بتاعته ولا حبين ولا حبين مادته. وش... يعني كان يوم المادة بتاعته جات زي بيكون رايح وهنمن. مش عايز تشوف ولا تشوف المادة بتاعته. وبعدين بتعمل ان المدرسة كلها كده. البرمجة الخارجية في منتهى القوة اثرت ومالت الفعالات بتاعتنا. لايت ما وصلنا لمرحلة اتأثرنا بحاجات مختلفة. شوف البرمجة اللي جات من ابو الام. وبعد كده جات من المدرسة وبعدين من الأصدقاء. وبعدين جاءت من وسائل الإعلام وبعدين من موحية الخارجي وبعدين تزودت عليهم كل دول كل واحد فيهم ادى لك برمجة معينة وزود لك اعتقاداتك في الحياة دلوقت هتقصر فيك ذلك أول حاجة البرمجة بتقصر فيك أول حاجة التقدير الزاتي وانا اتكلم تعالي شوية قبل كده التقدير الزاتي ان ضعف التقدير الزاتي سبب معظم المشاكل الموجودة في العالم وبعد كده بعد التقدير الزاتي عندك الصورة الزاتية بتبقى ضعيفة إن الشخص نفسه شايف نفسه ضعيف لأنه باستمرار الناس شايفينه إنه هو أقلم الآخرين أنا رأي حد مثلا كان عنده اعتقاد إنه أقل إنه ما بعرفش استهجأ ما بعرفش الهجاء ما أبعرفش التعلم إنه أقلم الآخرين تصور أما تكون في برمجة بالأسلوب ده أن الشخص نفسه معتقد ده اعتقاد إنه أقلم الآخرين بسبب مين؟ بسبب الناس أساسا بيحبوه ومش عايزين يبرمجوه بلد بس ما عرفوش يعمل وقتيني. عشان عشانا باستمرار بنصح الأب الأم. لازم تتعلموا حاجة جديدة لازم تدرس حاجة جديدة لازم تعرف ازاي تعامل اولادك لانهم هيخرجوا للدنيا ويبرمجو ناس تانية فهنا عشان نكبر لازم نوصل للمرحله ان احنا نبرمج صح عشان كده البرمجه دي ممكن نغيرها بتاخد شويه كبير وهعلمك ازاي ممكن تغيرها بسرعة فاول برمجه من ابواك وام وبعدين المدرسة وبعدين الاصدقاء وبعدين وسائل الاعلام والمحيط الخليجي وبعدين انت اتجوزت عليهم سببت لك ان اول حاجه تقدير ذاتي ضعيف ثاني حاجه صوره ذاتيه ضعيفه وثالث حاجه اعتقاد عن نفسك ضعيف وبعدين اخيراً عدم السخف نفسك ودي تثبت كلها بسرعة لو مثلاً حد عنده اي صنف من اصناف الخوف حيث انه ضعيف حيث انه مخايف حيث انه ما عنده استخف نفسه لانه في خوف معين لو انت كبرت وتهزأتك في ان انت صغير وتقررتنا ما تكلمش قدام الجمهور، اصبح التحدث الامر الجمهور من اصناف مشكلة كبيرة طبعاً حتتفادت اتكلم قدام الجمهور مظبوط هتتفادى اتكلم قدام الجمهور ولو انت مثلاً داخل في اجتماع. هاتخافت ان دول ذاتي حاجة اسمها بنسميها الخوف الاجتماعي أنا اعرف ناس قررت تستقيل عشان يعملش اجتماعات مع حد في وظيفة كبيرة لما لين أخذ وظيفة اكبر قرر يستقيل يسيب كل الشغل أنا فيها عشان يبعد بس عن الموضوع ده فشوف البرمجة حسيت لك ايه عملت تقدير ذاتي ضعيفة عملت صورة ذاتي ضعيفة عملت اعتقاد عن نفسك ضعيف وعمل سخافة في النفس ضعيفة ضعيفة جدا للدرجة اللي ان أنت خلاص أصبحت حياتك بعد كده فلما حد يقول لك عندك أمل تقول عندي بس مش تية. للاخرين. ممكن شخص يكبر بعد كده وعايز يخش مشروع يخاف. يخبر الفشل. لان احسس انه سقطت نفسه ضعيفة. بسبب البرمجة الاولانية. عشان تعمل تغيير في البرمجة دي. اول حاجة عايز تفكر فيها. اولا عايزك تلاحظ بتكلم نفسك ازاي? عايزك تلاحظ بتكلم نفسك ازاي? لان التحدث مع الزادي في منتهى الخطورة. البرمجة الزاتية في منتهى الخطورة. خد بالك بتكلم نفسك ازاي? بتقول لنفسك ا وتفكر ان ثمانين في المئة بتقول لنفسك سلدي عشان كده لازم تلاحظ انت بتقول لنفسك ثانيا عايزك تلاحظ بتقول ايه للاخرين خد بالك بتكلم نفسك ازاي وعدين خد بالك بتكلم الاخرين ازاي وبعدين لاحظ الاخرين بيكلموك ازاي خد بالك لان الاخرين ممكن يبرمجوك ودلل على كده لو انت مثلا عندك يوم واي منهم مبسوط وبعدين رئيسك في العمل كان عليه مثلا كان شكله غضبان وتبدأ تفكر الاحتمال يكون انت فاتبرمط ما حد خارجي او حد قال لك كلمه ضايقتك او في التليفون حد قال لك كلمه ضايقتك ما تاخدش اطلاقا من الاخرين وتغير بيهم شعورك وحسيسك بسبب كلمة او حاجة قال بعد كده هنتعلم مع بعض بعد كده ازاي ممكن توصل لمرحله تتحكم في شعورك وحسيسك فانا بنتكلم لاحظ بتقول ايه لنفسك لاحظ بتقول ايه للاخرين لاحظ الاخرين بيقولوا لك ايه وبعدين عايزك فيها بحاجه تقول الغي الغي إلغى أي رسالة سلبية قالت لك من الآخرين ولغيها وبسرعة لأن المخ لو له أكثر من مرة حاجة معينة وكررتها وحطيت مع شورك وحسيسك بيتبغى خلاص اعتقاد في العقل اللاوعي تخيل أنت ممكن تكلم نفسك بأسلوب سلبي ومتبرمك بأسلوب سلبي وأخذتها و... هتلاقي نفسك بتشوف العالم كله من نفس النظرة من نفس الطريقة وبنفس الاسلوب عشان كده مش حاجة هتتغير إطلاقا في الدنيا إذا لما تغير برمكتك. لو أنت تعودتي تعمل حاجة معينة وبتي ادي لك نتيجة معينة عشان يكون عندك نتيجة مختلفة لازم تغير البرمجة اللي عندك فاولا ابدأ على طول ان اول حاجة لاحظ بتكلم نفسك ازاي لاحظ ازاي بتكلم الاخرين لاحظ الاخرين بيكلموك ازاي وبعدين عايزك تقول ال الغي الغي وحول الرسالة السلبية الى رسالة ايجابية وفي الحال ما تستناش لان كل ما بتستنى بتتبرمج اكتر واعمق في عقلك اللاواعي وعي كده تطلع لك بطريقة بنسميها لا شعورية مباشرة عشكا ساعة الواحد يبقعد ومن غير اي سم وغير جي حاجة اطلقك يلا نفسه مدقية مش عارف مدقية ليه لو سألتم مدقية ليه يمكن لك معرفش لكن مدقية وخلاص بسبب برمجة سابقة افتكر باستمرارك أنت تستخدم حواسك الخامسة بطريقة معينة وبيتبرمجه في مكان معين في المخ فلما حد قالك كلمة معينة وخدت إدراكها لها معنى وبرمجتها في المخ وعملتها بنفس الطريقة بعد كده ستقابل الدنيا من نفس هذا المنطبق عشان كده في حاجة مهمة جدا عايزك بصنارة تفتديرها أولاً لاحظ بيقول إيه نفسك ثانياً لاحظ بتقول إيه للآخرين ثالثاً لاحظ الآخرين بيقول لك إيه وأي رسالة سببية تقول إي الغي الغي المخ زي الكمبيوتر جرب قول وراي انا ضعيف وبعدين قول الغي شوف حصل ايه هتلاقي دي حاجة وافت في المخ تقول الغي وتحط اللي بعدها انا ممتاز انا وصف بالنفسي انا قوي انا ما عديت بتحديات وبرضو حليتها، عشان كده اي رسالة سلبية سواء سمحها منك انت شخصيا او من حد من الخالق او انت بتقول لحد الغيها وفي الحال وإلا حتتبرمك في عقلك اللواعي لان كل ما تقولها لنفسك هي تيجي إني جايب من برمجة والبرمجة دي وراء اعتقاد وهنكلف في الاعتقاد قريب جدا في حالة تانية وهنقولكوا ازاي؟ ازاي ممكن فعلا نحاول الاعتقاد السلبي والحاوله الإيجابي وبصورة مدخلة وقت كبير دلوقتي حاولت تعمل معايا أحد لما نكلف في البرمجة برمجة سلبية البرمجة السلبية جات لك عن طريق معنى معين انت ما جيت في الدنيا ما عندكش أي معنى فأخذت المعنى الأول من الأب والأم وبعد كده كملنا الدورة فبعدين معنا بالمعنى ذا بنقابل بيت الدنيا لغة انا ممكن اغير اللغة دي فانتا لو ما غيرت محتوى اي تجربة تغير كل التجربة فالوقت عايزك تقول وراي حاجة مهمة جدا دي وقت لما تفكر انت عندك نسانة سلبية وتقول الالغي وتقول عكسها وانا عايزك تغمض عليك وتشوف نفسك في المستقبل بالاسلوب الجديد عايزك تشوف نفسك في المستقبل بالبرمجة الجديدة عارف خصوصا قبل ما تنام من النوم واول ما تقوم من النوم لما تيجي تنام بالليل في المخ شغال طول الليل. عشان كده برمجه سيبه يشتغل طول الليل باخر حاجة تكون قوية وزي ما قلتها بكده المخ بيبني على اخر تجربة المخ بيبني على اخر تجربة والتغيير بيكون سريع احنا ممكن برمج برمج نفسنا بسرعة جدا والتغيير يكون سريع عارف زي ممكن تكون بتاكل الاكلة معينة وبتحبها جدا وبعدين يحصلين بتلاقي فيها دبانة وتلاقي راحيتها وحشة وتسيبها بسرعة اللي حصل ما انت كنت من برمج زمان بطريقة إيجابية في الأكلة دي بعدين تبرمك بالطريقة السلبية من نفس الأكلة وبسرعة يعني كده المخ ممكن يغير بطريقة سريعة جدا عشان كده بفكر الأول اليوم فكر في أحلامك فكر في أمالك فكر في أهدافك فكر أنت عايز يزيد بالضبط فكر إنك هتوصل فين ولما توصل هناك هيدي لك إيه وكذا نفسك باستمرار حواليك تفكير إيجابي حواليك ناس إيجابيين حتى لو تفكر حواليك ناس سلبيين أنت تعديهم يعني أنت تعديهم تخليهم إيجابيين تخليهم أقوياء ما تخليش حاجة اطلاقا تخليك بحس إنك سالى، لأنه مش حاجة في الدنيا سال، إنك تكون سالى، إطلاقاً، لأن كل حاجة في الدنيا بتتغير، وما فيش مشكلة هتسيبك في نفس المكان، هتعدك لا حسن أو لا وحش، حسب بفكر فيها زاي، بس ساعات تكون بفكر بطريقة منطقية، تقول الكلام ده كلام فارغ، المفروض أنا حكم في نفسي ومع ذلك بتطلع منك لا شعورياً بالأسلوب القديم، عشان كده تفكر في حاجتين، أولاً اكتب أنت عايش تكونين، اكتب أنت عايش تكون الزاي، اكتب انت جوات في إين، اكتب عايش توصل لإين، وبعدين اقرأها كل يوم قبل ما اثنين. وتقول لنفسك أحسن كلام، فكر في نفسك أحسن تفكير، زي أقول لك خذ من الأفكار، من الأفكار بتتحول زي في واحد اسمه نابي او فرينك أو فرانك أوتلا قال لك لاحظ أفكارك لأنها تتحول إلى كلمات، لاحظ كلماتك لأنها تتحول إلى أفعال، لاحظ أفعالك لأنها تتحول إلى شخصيات، لاحظ شخصيتك لأنها ستحدد مصيرك. يعني أنا كده الأفكار. بتحدد المصير فمع... بس مين اللي بيفكر هو الفكرة جاية من مخك عايش هنا والفكرة جوه مخك يبقى أنت عندك القدرة تتحكم في مصيرك عن طريق تحكمك فأفكارك لازم تبدأ تتحكم في أفكارك من أول لنهاردة وتقول أنا متحكم في أفكاري عشان كده أنا مسؤول عن عقلي وأنا مسؤول عن حياتي ومسؤول عن نتائجي ونتائج أفعالي ومن اليوم تقول خلاص الكلام ده كان زمان أنا هلاحظ أن بكلم نفسي إزاي هكلم نفسي أحسن كلام وديزها بقول باستبراد أنت بتتكلم عن نفسك وحش انا أنا خجول أنا ضعيف من الناس كلها بتتكلم عليه وحش يعني إبقى أنت معهم كمان تتكلم أحسن كلام عن نفسك تاخد احسن سلوكيات في الدنيا انت عايش مرة واحدة قليها احسن حاجة في حياتك عشان كده لاحظ بتكلم نفسك ازاي ولو لقيت حاجة سلبية الغيها لاحظ بتكلم الاخرين ازاي لو لقيت حاجة سلبية الغيها لاحظ الاخرين بيكلموك ازاي وخليك حريص جدا من الكلام اللي يجيلك من الخارج ولو لقيت اي حاجة سلبية تقول الغي واكتب رسالة متريه ايجابيه وبعدين غمض عينيك وشوف نفسك وانت بطريقه ايجابيه قبل ما تنام بالليل باستمرار فكر في اخر حاجة تكون كويسة بالنسبة لك حاجة كويسة عنك خلي عقلك اللواعي يشتغل عليها طول الليل واول ما توم النوم فكر فيها بنفس الطريقة وتقول لنفسك النهارده ربنا سبحانه وتعالى اداني يوم جديد استخدمه ازاي لاحسن درجة احسن من المبارح لو زي ما راح بالظبط يبقى صورة تبقى الاصل يبقى فوتوكوبي ما عملتش حاجة مختلفة لازم تخلي كل يوم كانه اخر لحظه كانه اخر يوم بالنسبة لك برمج نفسك صح انت ممكن البرمجه جديد تتغير في لحظه بالخواص الخمسه برمج نفسك باستمرار اقرا كتب ايجابيه خليك مع ناس ايجابييين حتى انت لو حاسس لحد سلبي انت بقدراتك بتحوله لايجابي وافتكر باستمرار الشتاء هو بداية الصيف، والظلام هو بداية النور، والأمل هو بداية النجاح. عشان كده عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالكفاح، عيش بالصبر، عيش بالأمل وعيش بالحب قيمة الحياة. خليكم معايا في الحياة أمل. أمل هو بداية النجاح عشان كده فاشل يقولك الناجح معزوز، لكن الناجح اللي بيعمل حظ.